ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنكم تصمجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضربلكم ثلا من أنفسكم هلكم هل مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأمتن فيه سواء تقعون لهم جَفَاءُهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَمْ أَنفُسُكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ السَّبْعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَسَنُهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِيرٍ